مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في زفرات الحشا مع الله في نبضات البهر مع الله في رعشات الهوى مع الله في الخلجات الأخر مع الله في مطمئن الكراه مع الله عند امتداد السهر مع الله ان اجتلاء السنا ونيل المنى والهناء الاغر مع الله حال اتقاد الاسى ووقع الاذى واحتدام الخطر مع الله في حمل عبء الضنا مع الله بالصبر في من صبر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشك الضجر مع الله في كل بؤس ونعاما مع الله في كل خير وشر مع الله في امسي المنقضي مع الله في غدي المنتظر مع الله في عنفوان الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله في الجسم والروح والشعور وخفق الرؤى والفكر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر مع الله في النشر والحشر والحساب على العمل المدخر مع الله في فيء في فردوسه مع الله في عوذنا من سقر مع الله في نبذ ما قد مع الله بالسمع فيما أمر مع الله في الجد من أمرنا مع الله في جلسات السمر مع الله في خلوات الليالي مع الله في الرهط والمؤتمر مع الله في حب اهل التقى مع الله في كره من قد فجر مع الله في مدل هم الدجى مع الله عند بلاج السحر مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله والشمس تكسدنا مع الله والشهب كر وفر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البرق ودفق المطر مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري الى مستقر مع الله في الارض في سهلها وأودائها والرواس الكبر مع الله في البحر ملح wypełnia مع الله في سلسبيل النهار مع الله في نامات الوجود مع الله في كل ما قد فطر مع الله في سكنات الحياه مع الله في حركات الحجر مع الله فينا سمات الرياح اللواقيح تخطر بين الشجر مع الله فينا فحات الشذا مع الله من الأثور الزهر مع الله في الحقل حلو الجناة مع الله في الروض دان الثمر مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيا نمر مع الله والنحل يحس الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر مع الله في رفرفات الفراش تلامع في الشمس مثل الدرر مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر مع الله في سير وحش الفلاة بهدي الغرائز تقضي الوطر ma Allahian Fuku Miruhi Hi, Allaha Ma'in Fajakun Ulbasharu, Ma' Allahi Ma'a Jatnot Fatun, Miruhi Mchafin مع الله فيما سيذراء من نفوس وفيما مضى واندذر مع الله ما اختلفت في الأنام طبائع أمثاهم والذكر مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور مع الله نوع أشكالهم وخص أنام لهم بالأثر مع الله من يذاقهم فكل له في هواه نظر مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخر مع الله فيما بدا وانتشر مع الله فيما انطوى واستتر مع الله وفق نواميسه مع الله رهن القضى والقدر مع الله في بعثه المرسلين هداه دعاه الى ما امر مع الله في وحي قرانه مع الله في آيه والسور مع الله في قصص الاولين وفي قصص الاولين العبر مع الله طوعا مع الله سوقاً فما من ملاذ ولا من وزر مع الله والفير من قدسه ينير بصيرتنا والبصر ويدفع اعماق ايماننا فرارا اليه ونعم المفر فنبصره جل من خالق بالائه البارعات الغرر ونحيا به ثم نحيا به ونحيا ونحيا ونحيا الدهر